مؤثرة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يأيد بنصره ما يشاء إن في ذلك لعبارة لأول الأبصار زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقاترة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عينه حسن المآب.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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي نبي غير حق ويكتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويكتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعداب أليم.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 فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرِيِّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبة إنك سميع الدعاء انك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتاه الفنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق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 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون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 ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين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 ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكمه والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْاقًا نَبِيًّا لَمَا أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناسنا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم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 قل يا أهل الكتاب لمتصدون على سبيل الله من آمن تبعونه عوجا من آمن تبعونه عوجا وأنتم شهدا وما الله بغافل عما تعملون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 واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن من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 وَأُلَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيضُ الْجُوْجُ وَتَسُوَّ الْجُوْجُ يَوْمَ تَبِيضُ الْجُوْجُ وَتَسُوَّ الْجُوْجُ فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَّتُ جُوْجُهُ أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتُ جُهُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتُ جُهُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تَلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ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 كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَذَالَ وَالْدُّمَاعَ الَّتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَאَن تُمْ أُولَاءَ تُحِبُّنَّهُمْ وَلَا يُحِبُّنَّكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ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 ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وما يغفر الذنوب إلا الله وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يسرعوا على ما فعلوا وهم يعلمون.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 يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفَّلَ الله عنهم إن الله غفور حليم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 وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّلوا كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير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 ثمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضُوَانَ اللَّهِ كَمَا مَبَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانه وقالوا حسب الله فزادهم إيمانه وقالوا حسب الله ونعمل وكيم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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله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 اتقوا الله لعلكم تفلحون الله